واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعه الرابع من شعبان في عام و36 للهجرة على صاحب الهجرة افضل الصلاة وازكى التسليم والموافق الثاني والعشرون من شهر مايو في عام 2015 للميلاد سيكون درسنا كالمعتاد من كتاب الأصول الثلاثه للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبشرح فضيله الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا وكان الحديث قد توقف بنا في قول المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود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 الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباده بارك اسلمع انت جمعت علت اربعه شعبان شعبان 433 هجريه كمون علت 20 كلتن مايو كلته شحن 10 حمشتن ميلادي ان شاء الله تبارك وتعالى كمتي لمود مالتيو كبزه كتاب الاصول الثلاثه ناي الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كنوسد كبوون تشيز جلصار زلو الشيخ العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ربي يرحم له ابزا نهي اصول الثلاثه درس شيخ انكسل ابزا درس زي اتطول ننرنا كمزي مصنف زبولو والرب هو المعبود ربي نعيو مغزاتي زغبوله تمغزاتي ربت راحو زقبه والدليل هو قوله تعالى انتي مرتعل كالقران انحرلنا رب سبحانه وتعالى انتايد يا ايها الناس اتم دك سبع لكل سب صوعت مسلم كافر ذكر وانثى حر وعبد بقولهم صوعوا انت كحدان زونه انت السلاماي نعابي مسنيشتي نه دك تبعت دباريان ن جوان نتازوخونسو نو كلهم صواعق يقرب رب سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتم دك سبات طيب انت ايوب والاخت غما على الفنادي اعبدوا ربكم اي ربكم نحاده قويتا تغزو نحاده ربي تغزو يزبل زل ربي انتاي زخونه بغلص يا الله ربي سبحانه وتعالى نبسخ گلصن كلنا تايل الذي خلقكم انتناعكم فثرنعكم زخلق نعوده تجزو والذين من قبلكم نعقتكم راح يكون انت دماني خاليق زلو قدمكم زنبرو خند حزب حليفهم زخلقكم ربي ونعوده تجزو نعوده تجزو حدر لعلكم تتقون ما انت فرحناتك دحرنا عيتك الذي جعل لكم الأرض فراشا لعقمنتم كن يخمزن بروهزبت راح يكونن كثير زلو كمون كانوا فتورات علوه يلو خطصلنا جميرو مالتي تايلو الذي جعل لكم الارض فراشا لما ريت كم منصف زبر لكم ابا ناخذكم متو اتاو ساي غوغو دا قود دي جي بلا مالتي كم جوبن تز... تنبر ني راه كلها كنبرين ما خالنا كدي كله, كله زيت صاغميرو لكن مريت كم منصف غير لنا والسماء بنا اذا السماء اسكتمتوا كم حصاب لعلي فوق كيروازلو يُخْلُصُ غَبَرُكُمْ وَأَنَدَ نَبَيْنَ من زُبَذَلُ رَبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَيٌّ مِنَ السَّحَبِ تَقَدَّمَتْ سَمَاي سَمَاي إِذَا انْفَلَتَتْ شُعَاعَاتُ السَّمَاءِ مَاطِ ابْتَحَالَيْ تِقُنْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ كَبْذِ ذَرَدَ كَأَدْبَنَا مَاطِ السَّمَاءِ دَبَنَاوُن سَمَاي يَبْهَل وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ كَبْزِ دَبَنَازِ إِنْ تَأْرِيدُ مَاي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم كابزم ايزيد مادي انتو عتي مالتي استفالالي فروتاات استفالالي استفالالي حملتي رزقا لكم نعمكم كرزقكم شي شايله زغلو خمرتها وتي ما ياو ربسين منتاي هون زيت بوسو يزبز الله ربكم فلا تجعلوا لله اندادا نرب سبحانه وتعالى اي لا تجعلوا لله شركا انداد مشارقتي تخبروا له زكون مخلوق نبي يقول ملائكه يقول ولي يقول من اولياء الصالحين كلهم درجه نرب اي بيتحنم اتي نربي زقبه نرب نهب اذا عباده خان نرب ترح تقبه ربنا قافنا بازل لنا مالك تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي وانتم تعلمون ان هذه المخلوقات لم يخلقها الا الله سبحانه وتعالى زين مخلوقات زين حاجه مخلوق اني سماه خلقه زبليل اني امره خلق زبليل اني ما يزوق عزله خزبيل اني فروتات حملتي اتخلتي زبكلكم زلهو زبل المخلوق يله ازغابكونه قد افون ازم مخلوق ايتجزوا نعين بين يتجزوا يز بذر اذا عايز ابسوره قصري اسران كلتتين قصري اسر حدا اسران, أسران كلتتين قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا المتن مثلا الاصول الثلاثة. الشيخ محمد بن عثيمين قل صلنا له مالتي حج انت ايبل ال... اولا يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى قول الله عز وجل يما لاختنال له زي الشيخ محمد بن عبد الوهاب نبحث اياه استعاذ يا آزئ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام نبز ازي يا ربكم رب سبحانه وتعالى لنشوعته سمائه شوعته مريتهم ابشدش تبعلتي خليقوا ثم استوى على العرش بدحريو ابلع العرش كبلوا اي علا وارتفع معنى استوى اي علا وارتفع لعلو رب سبحانه وتعالى من العرش فهو باين من خلقه كل مخلوق اذا لرب سبحانه وتعالى ابلع العرش زياد ما عقيده اهل السنه والجماعه سلفي كل جزيز يا ابناتنا سلفي اهل السنه والجماعه يغشي الليل النهار اي يغطي الليل النهار ليتين نقتلوا قبر يا شباب يشوفونه غندكس غنعرف يطلبه حثيثا اي سريعا يطلبه يامره ينزجر سبحانه وتعالى ليت مساتيلو اي دونغي مغرب تتأذن ترى غاز الدنيا تسلمت مالك وبغنت في قاليتي بص والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره كم صحي ورحي كم اون كواكبتي كلها مسخرات مالت مذللات حرا ينزله رب سبحانه وتعالى يسمعني بامري بتتهز زين صحاي برقت اي لوتر عربتي لوتعرب ورحبت اي لوات بس وريحي ترفي حجي انتي زول لوقري زول لوتهلواد ما صحيت بره وراحين ريان الزول كله قدرنا يا ربي يا ربنا علانه الخلق والامر نعوذ قباءتي فطرت كفطرون كله خلقون كله ربي طراح بيني خلقنا <تصفيق> والامر كذلك تتزازون كنت نبيين وزخلقنا نبيين ويو زز لا علموا ازازي رب سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين والبركه زياده في الخير زياده خير زلوا ربي كل جزيه خير مس وسخنا فيتادنا ربكم لان شكرتم ايش لا ازيدنكم وصاكم وين تعد نعمه الله لا تحصوها شاينا يا ربي كل فوقين دخلن الذين يملوا علم ويتا زخنا ربي ومو نحد ويتا نحد ربي تجزؤوا اذا ابسوره الاعراف نرغب ايات قصري كتابيتن خمسه اربعه فالرب هو المعبود اي هو الذي يستحق ان يعبد ربي وخنجزوز جبال او هو الذي يعبد لاستحقاقه للعباده نزوز اللينا كن يغبوا سلازغونه في تاريخ علاقي سلازغونه كي يلا سلازغونه نزغونه زي يشغرو كله يكالو سلازغونه رب نجزاه وليس المعنى ان كل من عبد فهو رب كله سباد تتغزو وگن ربي ما لا تاي كونه ازي بگیغا يگزو الو ابشر كو مالتي رب سلمنا اما توحدنا رب زحزه وحدانيانه يا رب زفلت ربط راح يزگزا فالالهه التي تعبد من دون الله واتخذها عبادها اربابا من دون الله ليست اربابا تتان رب قدي فكازگزو الو ظهنت طاغوت طغون دخون. ربي غادي يفكات كل طاغوتي فربي غادي يفهم نزي بخلوق زغزو مزهونه مخلوق سابغ قبري خن كل زهونه ربي غادي يفهم زغزوزي ربي خونو مالتاي كونن ورب هو الخالق المالك المدبر لجميع الامور رب مانيتلنا قال الخالق فتاري ايو المالك ذونن المدبر لجميع الامور يقول زخونه نغر دماني زما حاضرو يقول زما حاضر ربي اي والدليل قبل كله الشيخ محمد بن عسيمين انتهى له دليل على ان الرب هو المستحق للعباده دليل لو معناته هو زالنا ما له تيو ربي سي عباده يغبو يا ايها الناس ابذئ ازيات هذه اللي نزل الله عليه رب سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس اعتمك سبات موجه لجميع الناس من بني ادم امرهم الله عز وجل ان يعبدوه وحده لا شريك له فلا يجعلوا له اندادا اذ يصوعت زنا ربي ان دك ادم اسدمانين حاد نعون خقزوا شركي خي ويبين أنه انما استحق العباده لكونه هو الخالق وحده لا شريك له عباده تجبي وزل بين سلسله خلق بين سلسله فتره مغاني شركا يبلو اعبدوا ربكم الذي خلقكم بكل رب سبحانه وتعالى قوله الذي خلقكم مع قوم خلق هذه صفة كاشفة تعلل ما سبقا ايعبدوه لانه ربكم الذي خلقكم فمن اجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم ان تعبدوه لمن دعينا ملائتي اتم غنيات رب سبحانه وتعالى خالق سلازخونه فطار سلازخونه اذئا قلت سي بقلزه تعبر اتى مخنيات رب بي بالقزوز لنا حدث برب زيامن متى يقوم رب تزقوز تيلك ربنا قزوز لنا فطار سلسله خونه خالق سلسله خونه نبينا لنا نغزو كل المخلوقات زيئه زخونه سب انئ خليقين زبليلتن زي ربي بيلي زخلقن نعود ما نبينا نغزو اي ولهذا نقول يلزم كل من اقر بربوبيه الله أن يعبده وحده وإلا كان متناقضا سلازي بتوحيد الربوبيه مالترو توحيد الربوبيه انتيزر الدهنا نا يربنت سودماني افعال توحيد الربوبيه انتي تتبهلنا مالتيو توحيد الله بافعاله بس تكبرت نا يرب توحيدك تكبر كانت تكبرت نا يربي رب خالق سلاذ خانق اللي كان بينو تجزاؤه كابتيه تكبراتنا يا ربي يأزز نقوله عالم يم حادر اذا سلاذ خده نحادر ربي تجزا والا ربي خالقين نابله لمخلوق عنده حر كيدو زغزو خوينه لمخلوق عنده حر دان نزف الكوينو لمخلوق عنده حر ظلم كوينو انت داه بسعه زادت خوينه كفيئني حبيبه ولا سينا زبلت خوينه نمره خلقهم ابي ساعه تزي وتناقض كل له انصار خليل الله بذربي خلق يبل متى انا ربي ان رب زي كله بيدو ولا سينكا ولاتك بها ربي تصوعو نمره خلق لمن الليل كان بنغنيا يتكبرون المخلوق بجلس نربت راح لمن كمون درك تعالجو ما يمقعبيو عبر بتملس كم اول حبيبك ربي له فنه ربي في ربي حمامك ناخذ قلت لها حمامك ناخذ قلت تلقا واذا فهو ايش فهو يشفي ربي زحوي والا ان خيرا له تدا ربيو الخالق له لكن المخلوق تذا الظلم الكوين اذى انصار خليل الله ماجد يتزامن وبعلو يفرص له ماجد والذين من قبلكم لعلكم تتقون كم اول انتم قد ماقوم زنابرو زخلقكم قبل سبحانه وتعالى اب شرح اند حريناه من أجل أن تحصلوا على التقوى فانت غير ربك حضرك نرب تجازو والتقوى هي اتخاذ وقايه من عذاب الله عز وجل باتباع اوامره وشناب نواهيه تقوى تبهالمان انت زى اذا تقواز يا اندحلنا ما كان خليق تقبر ابو منغخان ابو بعذرنا يا رب كفته عزك الدحل تقوى خلوا قالوا اذا تقواز يا كموالته كان خل الك خ بعذابنا يا رب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الى رب سبحانه وتعالى تدافع رب الواحد اثر توبه عند حرز اليه حتى قام شركهه توباته اليه نبتوحيد تماتيو رب سبحانه وتعالى يغفر له اذا قام تقوى تشير رب يزقوا الكولو قد كل كل يتربز عزوزو ك تتكبر اذا انت تقوى كبره سبحانه وتعالى انت اليه جعل لكم الارض فراشا الذي جعل لكم الارض ايش فراشا مريتكم ما تستغبرونكم الحمد لله بنكيد نخنقوا عزبه ابا نصرح ابا نندكس كم ما تصغر لنا ما جعلها فراشا ومهادا نستمع في نعم نستمتع فيها من غير مشقه ولا تعب كما ينام الانسان على فراشه رب سبحانه وتعالى خمص قبرنا كله ما انت كاين شقر ما انت ابا تعبكير ما انت كاين دكل لانه مرت تاون وطان تقينا boda gudi حلفك كذيب كتورد كم جوبه جزاهو خدنيه لكن مرت ست زبلات غيرنا ولله الحمد ابانق النبر واين ذا كملكه خمس 1 7 فرناش وددكس كومود ماسا مزف غيروا معانا خبر رب سبحانه وتعالى مش كان والسماء بناء كمون سماي كمنسا غيروا اي فوقنا لان البناء يصير فوق السماء بناء بناء لاهل الارض كم هزاز السماء لمن ترينا ماتي ندك مريت ممرز زلو سبات تاي طوننا لا نعنا كم هزاز ابو علاغه زلو هزا خطو لذلك سراي نعنا كم هزاز ابو نازله مشفدت نزام مريت وهي سقف محفوظ سقف دماني كم بولوفون مالك عنتي استانسا ويحتجزال بالله تدا بولوفون زي بالله تاي الله مالك قلع الله مالك رب سبحانه وتعالى نزع علم دماني كم بناء كم هسا غيرو بتاي اكا بالسماء مالك قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفاً محفوظا سمعي كم سقف قرنا لا سقف ما بولو مالتي بدنا عدنا تخنا مالتي وترابنا محفوظ كاني ربح حفيظه اذا سمح اجنا اخباركم صول يديبونيرو لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استلاهو سلمنا حيز ومصبصو زكها وبتجي ضربي لهم مالو مالتي لذلك في سبقه يا ما سبحانه وتعالى بكهاوب تجي روحها في نزل سمائي لك نعاتم كم اصواري مالتي بو رب سبحانه وتعالى شو بيسدل لك غاوبتي بيسدل لك سلازي تبجي اجناس بولو فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبه سمائي مسديابنا اي كان انت اخبار كنمت الا حاجه تنقلق يرند حرديبه تدادحنه مالتي كابتن قهبنستين حنتي حكمتي 99 كذب يا مسؤول يا عبد الله رب سبحانه وتعالى حليوانه وهم عن اياتها معرضون كابتن ملكتنا السماءنا يا رب سبحانه وتعالى ملكت مخانا ذا السماء راسي عمه قولي عليهم زيت المتوا مالتي معرضون بالليل وام بهم سمائي تزريوان يرب تجفناتا اتينا تي قدره فذكروني رم على يوسف غاب سوره الانبياء ان رقبو اي قصري سلا بناء وأنزل من السماء ماء اي انزل من العلوي من السحاب ماء انطهورا كما قال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم كم ترى سبحانه وتعالى زبوله. كابزي علوك بلعلي كب زبنه مالتي سبحانه وتعالى ماي اوريدو بزمايزي بزوحه بزوحه تتقنا لك سبات ان سساتات اتاخلت غير رفه مالتي نحنا نسيتي ماي بعل اشجار وما تدمازوم ام اوم النحل ايه قصري عسرته دحرت الى رب سبحانه وتعالى تاكد يتاكلان نحصركم فخرج به من الثمرات رزقا لكم بزم ايزد ماني بزوح ثمرات في فر فروتات فرج اللوم اتقلتي ابكي لرب سبحانه وتعالى اي عطاء لكم في اخر في ايه اخرى عطاء, عطاء لكم ووقطن عقوب هي بكبره سبحانه وتعالى ذي الشايز مالتي اتخلتي كله ما مسوقعه مالتي وفي ايه اخرى قال ايات الله رب سبحانه وتعالى متاع لكم ولانعامكم ابسوره النازعات ايه 33 ايه 33 ترخبازاء وزوح النعمتات وذكر رب سبحانه وتعالى اذ كله انتم تتمتعون متاع لكم ولانعامكم بما بهيمه الانعام تتسعاتون وتقما كابزيلو فلا تجعلوا لله اندادا اذ قلنا تقسو لن تذيل رب سبحانه وتعالى كل مخلوقاته نذا حنت تزاز المخلوق محال فلا تجعلوا لله اندادا انا قد نعاي شرك يتكبر نعاي تغزو راي وزن المخلوقات انا يا خليقين اسرع قوم دم حيلنا تذكروا على عين بيناه مالتي اي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم قد يخوم ذنبره حسبنا نعقوم من زلكم نعيت بزون حدا توحيد غيركم تجازونه وجعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا له اندادا تعبدونها كما تعبدون الله كم تربي غيركم تجازونه نقعد ما نزيء مخلوقات زياتهم وخناي رب غيركم اي تجازوه كناي رب غيركم اي تجازوه ولا ذئب ربي زحو ربي ماذا وكربي شكر زغت ربي اموني كابرط راح طلبو مالك او تحبونا كما تحبون الله فان ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا ازغاني اي قبالي وضرب بي كتفطوهم كلكم رلك غتربي غيركم كتفطوهم انتوم مخلوقين ولا صالح الغنوم كبناي ربي فوتوت غيركم كتفطوهم نعم ناخذ له ربينا نصدق دحريو حب الرسول صلى الله عليه وسلم دحريو حب الصالحين مالتي اهل السنه والجماعه السلفيين يحبهم في الله عز وجل ان بنيت لكم كن ازيب حنقول تخيت كايون بشارع تخيت كايون اي جبالي زي شركه ببوز الله هو مالتي اوله وانتم تعلمون قبل كل مره سبحانه وتعالى نافله تقوم قبل الكل اي تعلمون انه لا ند له وانه بيد الخلق والرزق والتدبير تفضلوا ربي شركي شريكا خمسه يقولوا كل دم بيد مو حاله تمفطر الرزق هو من كله اي تخم حاضر كله نايم علم كله زي ابيده اذا نافلتكم سني لا تشركوا به شيئا فاجعلوا له شريكا في العباده اب عباده شركاء يتكبروا قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباده ابن كثير هو عماد الدين ابو الفداء اسماعيل ابن عمر القرشي الدمشقي عباد الدين لقبنا تمالتي ابو الفداء كنيانته سقوانه تمالتي شموذ ما اسماعيل ابن عمر القرشي كان قريشي الدمشقي قد دمشق الحافظ المشهور هو حافظ تبهيل كم اقول بمتاهوري وصاحب التفسير تفسير ابن كثير كل طالب علم يفول طيب لله الحمد بل اصح التفسير تفسير ابن كثير. ف التفاسير الذي يبدا به طالب علم تفسير ابن كثير، كان تصحيح البخاري اب حديث نبله، التفسير الدماني قبل رب سبحانه وتعالى ذهبه تفسير ابن كثير. صاحب التفسير والتاريخ قال له ايضا. وكان كتب زحته كله بالتلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه ابن تيميه ابن كثير توفي سنه 74700 موته الله يرحمه حوله سعادته بيتن 74 هجريا موته ان جيب الرحيم والله الخالق لهذه الاشياء والمستحق للعباده نزن تتقسى خلق السماء مريت مابوكا موقع خالتي فرتتت باب عينته نزيز خلقه مالتي بعيوز قبوتي مغزاتي يبل مالتي ساعه اخلى ابزيت عقلنا جزاكم الله خيرا ب لكم سن لكم سنه سمعكموني اكتفي بهذا القدر وان شاء الله بزمه زول صبن بزعبه انواع العبادة عينتها سن عباده انت اي زبل بسفيخن زرهبل شاء الله حساب شغل بيزن حنان